من مثلكم, لرسول الله ينتسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما بكم ما للسلاطين احساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحساب أصل هو الجوهر المكنون أصل هو الجوهر المكنون أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا. حاقت به الرياب خير النبيين خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين خير النبيين لم يذكر على شفه يعيني الا وصليت الا وصليت عليه عليه العجم والعرب خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب Yeah. Lolo